خير المضطوب عليهم ولا الظالمين آمين أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما إذ أنزلناه من السماء. سلط به لبات الأرض فأصبح شيئا تتروه البيان وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينا للحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيض عند ربك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير من متاع الدنيا وخير نظير من اهمالا ويوما سينير الجباه وتغ الاوضاع بارذا وحشرنا وحش الله فلن يغادر منهم أحداً ويوماً نسير الجبال ويوماً نسير الجبال ويوماً نسير الجبال, ويوم الجبال وتولّفها لذلك. وَا شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَمْ نُضَادِ الْمِنْ أُمَّةٍ وحشمنا أم فلم نغادر منهم أحدا؟ وعليه على عتك ضفلا فنجتونا كما فرناكم فنجتونا كما خلقناكم ما ولا نغادر بل جعمنا اللهم جعل لكم موعدا. واو بها الكساء وقد ال قد تعلم المجرمين مشفقين منافي ويقولون يا فَإِنَّ لَنَا عَمَلَ هَذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُ وَيَا وَيْلَتَنَا لَمَا لَنَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ قَالَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُقَاضُ بِقَضَاوِهِ سُكِّرُوا وَكَبِيرًا مِنَ اللَّهِ قَالُوا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يضعب ربك حدا ويقول للملائكة السجد لأمان متجدوا أولا إبلي إلا, إبري إلا إبري إذا كان من الجن كان من الجن لفتق أم أرض رب ابعد تستغيرونه وتذيه نم امميا اولياء اميا دولي اولياء دولي وهم لكم عدون باسم الله من بذلنا بنت ما شاس القل قتما واتلاؤ ولا قلقا قسيم وما صوت مستخد المضل لا ويوم يقولون دوش وكائن ويوم يقولون دوش وكائن الذين زعمتم صدقهم فلم يستجيبوا لهم فجعلنا بينهم مبقياً ووالمجرم النار ووالمجرم النار ولم يجدوا عنها مصرفا ولا صرفنا في إقناة القرآن للناس من, من كل مثال وكان الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما عنه أن يؤمن الليل صومته الاولين او يسرهم العداء قومنا وما نصل المسنين الا مبشرين امورهم وان الذين جفروا بالوعد اذا تنكوا من وَسَقَدُ رَأَيْتِي أَنَا أَدْعُو مِنَ الظَّلامِ وَمَنْ لَهُ مِنَّا يُدْرِكُ رَأْيَكُمْ مِنْ فَوقِ بَنِيَا وَلِيَ مَأْوَى قَدِمْتُهُ إنا جاء الله على ظلوك إنا جاء الله على ظلوك من أظلم منه يقر بآيات ربك أعرض عنه ونسي ما قسمت نداه ونسي ما قسمت نداه إن أجعل على غيره أكن من إن جعلنا علاكم ألهكم أكن أن لن نري الصروف صيئاتهم فإن تدعوهم إلى المدد لن يهتدوا إذا بدا أو كالقمر ولو وركل قفور وضحنا ويؤاض ضهور بها كالذول عجله لهم العدا عجل لهم العدا اللهم نعبدك نشتهم منذ من كنا